وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها ابكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم من ساهب ابكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم من ينساها حن الفؤاد ذاب من فرقات الأحباب والغرب يا أصحاب مر ما قساها حن الفؤاد ذاب من فرقات الأحباب والغرب يا مر وما قشاه يا وسيع الرحمان اجمعنا في الجنان وقلوبنا في الخيرات بركه ورعاها يا وسيع الرحمان اجمعنا في الجنان وقلوبنا في الخيرات بركه ورعاها ونعي وينها راحت في غمضه عين يا محلى ذكراها